Aku berkata kejohran bagi mereka antara satu sama lain. Apakah kamu tidak menyukai perbuatanmu dan kamu tidak merasakan? Orang-orang yang menolak suara Rasul Allah, mereka adalah إن الذين ينادونك من وراء المجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله وفور رحيم إياه فتبينوا فتبينوا وان تصيبوا قوما بجالة فتصبحوا على ما فعلت النادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب وَكَرِهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَاضْلَمَ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَ الْعَاقِبَةُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذْ قَائَفَتَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا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 إِنَّ إِخْوَانَكُمْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ خَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ لا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالعابد بسنسو فسوق بعد الإيمان وَمَن لَم يَتُبْ فَهُوَ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا احب واحدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم وَجَعَلَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَالَتِ الْعَمَالُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَا تَنقُولُوا وما يدخل مال في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يردكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما مَن جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَيُوَفِّيهِ اللَّهُ أَجْرَهُ وَهُوَ حَسْبُ الرَّحْمَنِ حِسَابًا أُولَئِكَ الْمُصْطَادُونَ أَلَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يمنون عليك بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله